لما دينت سن عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الصور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون